بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا قطين امساج نبي تليه فجعله الله سميعا بصيرا ان هديناه السبيل انما يشربون من كأس كان مزاجها كاكورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون ويخاف على خُ بستينَ وَيَذمَ وَس إَِّ مَا نُقمُ قُم ل وَج ل نُريد مِكُم جَزَ وَلَ شُف لا يوما عبوسا يوما نبوسا قم فيرا فوقاه الله سر ذلك اليوم ولمقاهم ولمنا نذره وسرورا وجزا بما عصوا جن وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودالية عليهم ظلالها ودللت قطوفها تذليلا وَيُطَافُ عَلَيْهِ بِآلِيَةٍ بِآلِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا وانبروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوب عليهم د إذ رعَم حاسِبِثَقللُ هَم الزُور وَإذاَا رعيتَ سََّ رع وَإذا رعيتَ نَرَى وَيَسْتَبْرِقُ وَكُلُّ أَسَامِرَ مِنْ ضِبَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شرابا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم ولا تطع من وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَنفَعُ لَيلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُؤْمِنُونَ الْعَادِلَةَ يُحِبُّونَ الْعَادِلَةَ وَيَذَرُونَ